ان ارسلناك بالحق يعني هنديك امل اي محمد ما هنارتي هنا ارتي اب حقيه او دين بليوي خدت تعالج دين دي قبل بشيرا تبشيري تمزجني دياوي كسي او كسي كو هدرت تتذكر او الدنيا دا ابسر بكوت والاخره قوس شيء بينه ونذيرا هركسك بأمر يتبكت ويترسي بهند واخد تعالى ويشار مزار بكت ويرزيل بكتنا الدنيا دا والآخرة عذاب دا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم أي محمد الصيار اشتنائي تكرم تنا مسؤولي شوان كاسد كفر كريم تنا مسؤولي شوان كاسا عود بنا هفال الجهنم شريكا خد تعالى درد كفر